بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون بشيراً بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِمَّةٍ مِمَّا تَدْعُوُنَا إِلَيْهِ وَفِي وَفِي أَذَانِنَا وَقْرًا وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ فعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم وهم بالآخرة إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ قُلْ آَ إِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَشَعَلُونَ وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسع فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقامتها في فيها اقامه فيها اربعه ايام سواء للنساء ثم استعى إلى السماء وهي دخان فقال لها فقال لها وللأرض اتيا طعا أو كرها قالت يا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأرحى وأرحى في كل سماء أمرها وَزَجَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْرَعٍ وَزَجَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَوْصُوعٍ وَحِفْظٍ ذَارِنَا كَثَقْدِيرٍ عَزِيزٍ عَلِيم وَإِن آنَضُونَ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ اذْكُرُوا اذْكُرُوا أَتُهْمِلُونَ مَن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَنَافِرُونَ فَأَنَّا عَنَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا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 فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في أيام نحسات لنذيقهم في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الاخرة اخزا وغملا يصروا وان الناس نمود فهديناهم فاستحب العمل على الهدى فأخذتهم صائقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وَيَوْمَ نَحْشُرُ أَعْدَاءَ اللَّهِ إِلَى الْمَارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاؤوهَا شَهِدْ عَلَيْهِمْ سَوْهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمُوهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَن أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمُّكُمْ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمُّكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ضَنَنْتُمْ أَنْ الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ضنكم الذي ضننتم بربكم أردائكم فأصبحتم من الخاسرين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 وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيهِ أُمَمٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاشِرِينَ وقال الذين كفروا لن تسمعوا لهذا القرآن والغوف فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولا نهزيهم اسوا الذين ولا نهزيهم اسوا الذين كما نو يعملوا ذلك جزاء وعد إِلَّا هِنَّارٌ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا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 إن الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ يَسْتَقِيمُونَ تَنَزَّلُ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا يتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدوا نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم في هنا ما تشتهيا انفسكم ولكم في هنا ما تدعون نزلا نُزُلاً من غفورٍ رحيم وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنَّمْ من دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه كأنه ولي حميم وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا دُو حَظٍ عَظِيمٍ وَإِنَّا يَنْزَغَا إنك من الشيطان نزغ فاستعد بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل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 إن الذي أَحييالَحي المَتَ إنهُ على كل شيءَيئًا قَ إن الذي يُحدَ في آ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 جاءهم وإنه لكتاب عزيز اقم وان انه كتاب عزيز وان انه كتاب عزيز لا ياتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل لو سلم قبلك إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيقٍ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْ لَا آجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقرمون وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتيناه سن كتاب فاختلف فيه ولولا كلمه سبقت من ربك لنقض بينهم وانكم في شك منهم مريب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 وَيَوْمَ يُنَا دِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِهِ قَالُوا أَذَنَّا كَمَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ وَضَلَّ عَنْهُمَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قبلوا وضموا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير سحق الشر فياؤس قانونط ولا انعدقنا لهم رحمه منا من ذا من داد مسته مسته ليقولن انها ذالي ما اظن الساعه قائمه ولا ان ولا ارجعت الى ربي ان لي عنده فالآن ننبئ ان الذين كفروا بما عملوا ولنضيقا منهم من عداب الغلي وَإِذَا أَنْعَمْنَا وَلَا الْإِنسَانِ أَرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَدُرُوا دُعَاءٍ عَرِيضٍ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 ثُنَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ من, مِنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى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 ف إم النهُ بكل شئ محي